بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في ما لو أقر الكافر بحرية عبد المسلم وأراد مولى العبد الذي لا يعلم صدق الكافر أو كذبه أن يبيع عبده من ذاك الكافر فهل يجوز هذا أو لا عبارة الشيخ الأنصار على ما قلنا ظاهرة في أن هذا العلم الإجمالي يتولد منه علم تفصيلي ببطلان البيع لأنه نحن نعلم بفساد البيع العبد المسلم هذا سواء كان الكافر صادقا أو كاذبا إذ لو كان صادقا إذن هذا حر سيبطل بيعه وإن كان كابدا إذن هو عبد ولا يجوز بيعه من الكافر إذن هذا البيع فاصل هذا ظاهر عبارة الشيخ الانصاري ومع ذلك نحن جعلنا احتمالين هنا لأنه بالدقة يعني بشكل مضبوط ومئة نقول هذا هو مقصود الشيخ مو كلش واضح ولهذا جعلنا احتمالين هنا احدهما هو هذا التفسير اللي اعلان ذكرناه والثاني ان يقال لو لم نفتي بفساد بيع المسلم من الكافر فلا شك اننا نفتي بحرمته فلديه علم اجمالي اما بفساد البيع لكونه حرنا او بحرمته لكون المشتري كافرا وبعد ذلك الشيخ الانصاري رحمه الله تنظر في كون هذا العلم الاجمالي مؤثرا وقال ما تنطر قال الا ان نمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي هكذا إلا أن نمنع لماذا نمنع ماذا كره الشيخ الأنصاري ونقلنا عن السيد الخوي رحمه الله أنه فسر ذلك بكلام للشيخ صاحب الحدائق حيث أنه الشيخ صاحب الحدائق عنده إشكال في, في تأثير هذا العلم الإجمالي وإن كان الشيخ الأنصاري ما مؤمن به كلام صاحب الحقائق، وقد أبطله في كتابه الرسائل بعد ذلك يأتي دور الشيخ النائيني رحمه الله الشيخ النائيني أنا اقتطف هذا خصب ما ورد في منية الطالب منية الطالب وفق الطبعة الجديدة مال مال جماعة المدرسين هالطبعة الجديدة اللي مال جماعة المدرسين أنا عندي جزئين منه فما أدري الجزء الثالث هم طالع ما طالع أحب أن أسأل السوق إذا موجود هم أختني إن شاء الله لأن منية بل منية, منية الطالب في الطبعة القديمة جزءان موجود عندها جزءان وبحث الخياراتها مفصلاً به في الطبعة الجديدة في وقته حينما اقتنينا جزئين من عنده أو احتمل انه في وقته أحد طلاب بحثنا أنعم علي بتهيئة هذين الجزئين هذا واصل إلى أول الخيارات ثم بحث الخيارات ما موجود آخر كتاب البيع ثم بحث الخيارات ما موجود يعني إذن المفروض أن يكون لف أجزاء في هالطبعة أنا ما أمتلك إلا جزئين ما أعرف بنائي أفحص بالسوق إن شاء الله فإذا كان الجزء الثالث موجود هم أشتري على كل حال. هنا وفق هالطبع الجديد مع الجماعة المدرسين بالجزء الثاني للشيخ النائيني كلام مفصل انا اقتطف مني الجزء الذي اراه معقولا ومتينا اقتطف هذا وابين لكم هنا في هذا الجزء هكذا قايل قايل أنه هذا البيع لا بأس به بيع عبد المسلم من الكافر الذي اعترف بأن هذا حر لا بأس به لأنه ما هو المانع من ذلك المانع أحد أمرين اما الايه الشريفه ما جعل الله لم يجعل الله ان نفس الايه كان لم لم يجعل الله اظن لن, لن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيله اما هذا وإما الروايه ان امير المؤمنين امر انه بيعوا هذا العبد المسلم الذي تحت يد الكافر بيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه الى هذا الشخص اما هذا او ذك فان كانت الآية طبعا هو الشيخ النائني ما يؤمن بان الدليل هو الآية الشيخ النائني اعتماده على الرواية الرواية اللي احنا قلنا مرفوعة أصلا من ناحية السند ساقطة الشيخ النائمي اعتمد على هالرواية ويعبر عنها بالرواية الشريفة ليس اعتمد على الآية لأن السبيل يقول الآية المقصود بالسبيل في الآية السبيل التكويني السيطره الهيمنه هذا المقصود من الملكية ولهذا ما يؤمن أصلا الشيخ النائني بدلات الآية إنما إيمانه بالرواية يقول الرواية حينما أمر أمير المؤمنين السلام الله عليه بأن بيعوه هذا العبد الذي المسلم الذي يكون تحت يد الكافر بيعوه هذا بالملازمة دول حسب ما يقول الشيخ النائني بالملازمة دول على انه اذا ما ممكن تملك اياه انا اقدر نملك تمليك تملك باطل مثلا مثل ما لو, لو قيل انه ازل النجاسه عن المسجد تدل على حرمه تنجيس المسجد ايضا كذلك هذا حينما يبيعوه يعني يحرمو تملكوية نسمع ذي كيف يستفيد الشيخ النائل من هذا أنه إذن يبطل تملكوية هكذا ينتهي إلى هالنتجة ولهذا يقول أن خير دليلا هي هالرواية على كل حال يقول فيما نحن فيه يقول رحمه الله إن كان دليل الآية المباركة فهذا البيع ما رح يخلق سبيل لأنه ذاك معترف بأن هذا العبد قد تحرر حر هو منبيع له ولكنه ما يقدر ياخذ من عدني نقول انت اشتريت لكن انت, انت معترف بأن هذا حر فما تقدر تتسلط عليه وان كانت دليلنا الروايه فالروايه انما دلت بالملازمه لان الروايه حينما امرت ببيع عبد المسلم الذي تحت يد الكافر بالملازمه دلت على انه اذا لا تملكوا والملازمة هنا ما موجود في موردنا هنا في هالمورد الذي ما رح بيعنا إلى ما رح يؤدي إلى هيمنته على هذا العبد هنا هالملازمة ما موجود وعليه فلا الآية ولا الرواية لا تمنعنا عن ذلك هذا جواب الشيخ النائم رضوان الله تعالى عليه. ثالثها كنا نعدد موارد الاستثناء التي أشار إليها الشيخ الأنصاري. المورد الثالث من موارد الاستثناء والذي يقال أنه يجوز البر هنا خلافا للقاعدة العامة. ثالثها ما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عني بكذا لو أن الكافر قال للمسلم ما تدين عبدك بيدي خلها تديني بيدي أنت أعتق عبدك عني بكذا الكافر كما تعلمون قد يؤمن بأحكام من هذا القبيل يعني هو وإن كان كافرا كافر يعني لا يؤمن برسول الله برسولنا صلى الله عليه وآله لكنه عند دينه قد يكون مسيحي يهودي أين كان وعندئذ اعتقد أن عليه عتقا فيأتيني إلى المسلم يأتيني الي يقول أعتق عبدك عني بكذا فأنا أعتق حبدي عنه بكذا قيل أن هذا جائز ما بشي لأنه ما يؤدي إلى الهيمن والسوطن أقول هذا الفرع الثالث إما أنه نظير الفرع الأول أو أقوى منه وأوضح الفرع الأول هو ما, ناس ما ناسينا أمس ماذا أول أمس درسنا الفرع الأول كان عبارة عن شراء الأقارب. طبعا الأقارب مو كل الأقارب أنا ماذا راجعت راجعت في الوسائل لكنه ما كتبت باعتبار أنه هو مو مؤنم بحثنا الأصلي تستطيعون أن تراجعوا الكتاب القتق من الوسائل شراء الأقارب ليس دائما يؤدي إلى الانعتاق وإنما بعض الأقارب كالأب والابن ويقال المحار من النساق يعني اذا واحد اشترى اخته او عمته او خالته هذا يقال انه تتحرر بمجرد ان يشترى مو مطلقا على كل حال بس احنا نهش بنقول الاقارب التي تنعتق بالشراء هاش خا خلنا عبرها على ما هو عليه هو اللي بحث مفصل واحد يكون يدرس يدرس كل الروايات ويرى أنه ما هو المستخلص من الروايات هذا مباحثنا حتى ندخل به بجمالا الأقارب التي ينتهي شرائها إلى عطاقها هنا في شراء الأقارب قلنا لا باس بذلك هذا الكافر يشتري أقارب فليشتري لأنه بمجرد أن يشتري ينعتق وبمجرد أن ينعتق الآية ما تشمل بعد ما راح يكون إلى سبيل ما يكون إلى سبيل إلى من اشترى هذا في الفرع الأول أقول في هذا الفرع الجديد وهو أنه قال لي أعتق عبدك عني أعتق عبدك عن عني هذا إما كالفرع الأول وإما أقوى من الفرع الأول يعني بطريق أولى هذا يجوز أما كالفرع الأول هذا لو قلنا أن معنى اعتق عبدك عني هذا أنا حينما اعتق عبدي عنه يعني أدخلته آنما أدخلته, أدخلته أدخلته إدخالا تقديريا أو انما واحد من السنين ادخلته ادخالا تقديريا مجرد تمليك تقديري في ملك الكافر او قول لا مو تقديري استطراقي حقيقي لكن استطراقي استطراق الى الانعتاق خب ان قلنا ان اعتق عبدك عني معناه هذا اذا صارك الفرع الاول وهو شراؤه لأقاربه وإن قلنا أنه لا هذا اصلا أقوى من ذاك قطقه عبد هو يقول اعتق عبدك عني أنا أريد اعتق عنه هذا ما مشروط بالملكية التقديريه ولا بالملكيه الاستقراطية وانما هذا شبيهون بما حسب ما مثل بسير مثال شبيهون بما لو اعتقت عبدي عن ميت لي ميت لي اعتقت عبدي عنه لانه كان افرض إما من باب الاستحباب او لا من باب, ال... من باب انه كان مدينة بأثقن فانا اعتقت عبي عنه يعني هذا اني ملكته ملكت الميت ملكية تقديرية او ملكية استطراقية خب لا الميت هارمون وان كان استحالة عقلي خمبي لكن مفهوم عقلائيان أنني أملك الميت ملكية تقديرية أو ملكية استطراقية وإنما هذا أعتق أعتق عبدي عنه فإن قلنا أنه بالنسبة لهذا الكافر هم نفس الشيء أصلا لا تقديرية ولا استطراقية نعم لا شك أنه هذا الكافر يضمن لي يعني حينما اعتقد عبدي عنه بالسعر اللي هو عينه اقول الخير انضيني, انضيني انا سويت يلا انضيني فلوس انضيني المبلغ يضمن لي شبيها بما تعارف في الفقه التمثيل به وهو انني حينما اقول للحلاق احلق رأسي وهو لا يحلق رأسي أنا أضمن له قيمة ال... قيمة المثل اللي لم تكن مسمات أو... أو المسمات إن كانت هناك مسمات أضمن لي طبعا لأن الامر لا. يجب الضمان فهنا ايضا الكافر حينما قال لي اعتق عبدك عني ضمن لي إما المثل أو المسمات هذا لا اشكال فيه لكنه في نفس الوقت لا ملكية استراقية ولا ملكية تقديرية صار له، وانما نشبه بمن اعتق عبده عن ميت ان كان هكذا اذا هذا صار اقوى واولى من الفرع الاول الذي كانت فيه ملكية تقديرية أو ملكية استطراقية صار أقوى من ذاك، بل على حد تعبير السيد الخوي رحمه الله خش تعبير الى السيد الخوي يقول أنه اصلا هذا ما المفروض أن نعده من المستثنيات لأنه لم يدخل بأي شكل من الاشكال في ملك الكافر حتى نقول هذا من المستثنيات ليس من المستثنيات رابعها نحن إلى الآن ثلاثة أخر من بل رابعها المورد الرابع للإستثناء ما لو اشترط البائع على المشتري الكافر اتقى العابد بعد الانتقال إليه البائع المشتري الكافر قال بيع لي هذا العبد المسلم يقول خب أنا لك هذا العبد لكن بشرط أن تعتقد فهل هذا جائز أو لا بعد أن نفترض أن لن يجعل الله بعد أخو هذا الافتراض تدرون إحنا ناقشنا أصل هذا الافتراض أقول بعد أن نفترض أن لن يجعل الله آياتنا في السبيل تدل على عدم صحة التمليك ال مستقر بعد ان نفترض هذا لا شك ان هذا هذا الاستثناء ليس في محله لا معنى لهذا الاستثناء لانه هذا ملك مستقر وفض انا اشتريت عليه بان يعتق لكن هذا الهال الملكيه الملكيه المستقره فلو آمنا بأن الآية دلت على عدم جواز أو عدم صحة البيع بيع العبد المسلم من الكافر حينما يؤدي ذلك إلى السبيل وقلنا أن الملكيه المستقر سبيل فهذا ملك المستقر وسبيل ولا يجوز يقولوا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول لا فرق بين هذا وبين إجباره على بيعه في عدم انتفاء السبيل ومجرد ذلك يقول أن الكافر لو كان عند عبد مسلم خم نجبره على بيعه بعد يعني اما أن الحاكم يأخذ ما عنده ويبيع، يأخذ ما عنده يطيئ فلوسه مو أنه يأخذ ما عنده ظلمه يطيئ فلوسه ويبيع، أو أنه يجبر على البيع، هذا مجرد الإجبار لم ينهي لا لم ينهي السبيل إلى أن يتم الإجبار يتحقق بالفعل. يبيعوه خب صف السبيل ينتهي مجرد الإجبار لا ينهي السبيل وكما أن مجرد الإجبار لا ينهي السبيل كذلك الآن أنا أشترط علي أقول له أنه أبيع عليك بشرط أن تعتقه وهم وافق طابق قبل بالشرط لكنه يمكن أن يفي بالشرط بعد فهذا تمليك مستقر أصلا لا معنى لكي لا معنى لأن نحسبه ضمن الاستثناءات هذا كلام الشيخ وهو كلام متين رحمة الله عليه بعد ذلك يدخل الشيخ في مكاسبه في ما أعده تسمي بحث جديد أو تكمل لهذا البحث في مسألة التملك القهري في مسألة التملك القهري أنه خب إلى هنا كنا نتكلم في التملك الاختياري ما رأينا في التملك القهري هو يمثل بهكذا مثال يقول كافرون اجبر على البيع عند عبد مسلم اجبرناه باعتبار انه فقاءنا هكذا يفتو انه إما أن يؤخذ منه ويعطى ثمنه ويبيع، وإما أن يجبر ان هو يبيع، كافر أجبر على البيع، ثم قبل أن يبيع مات، فانتقل إلى وارثه، هذا انتقال هذا يسميه الشيخ ب تملك القهر قهرا دخل في ملك الكافر الثاني فماذا نقول نقول انه هذا هذا خلافنا في السبيل هكذا نقول يعني لاحظوا الكافر الاول حينما ملك هذا العبد المسلم نفترض أنه أن الع... نفترض أحد فرضين إما أنه هو والعبد كلاهما كان كافرين ثم أسلم العبد مو أنه دخل في ملكي قهران لا المولى والعبد كلهما كانا كافرين ثم أسلم العبد أو أفرض العكس المولى والعبد كلهما كانا مسلمين ثم كفر المولى هذا فلم يكن هناك ملك قهري لكن الآن نفترض أنه المولى المولى الاول الكافر باحد الاسلوبين ملك اما من باب انه المولى وهو كان كافرين ثم اسلم العبد او كلاهما مسلمان ثم كفر المولى على كل حال ملك هذا العبد بعدين مات فانتقل قهرا الى الوارث الكافر هذا انتقال قهري هذا الانتقال القهري ما حكمه هل أنه هذا الانتقال القهري بعد ما يصير هذا خلاف طائف نفسنا نفس في السبيل أو لا يمكن يصير هذا هذا الفرع الجديد هذا الفرع الجديد الشيخ النائني عندي كلام مفصل هنا. قبل قبل أن أنقول كلام الشيخ النائني، هل كلام الشيخ الانصاري الشيخ الانصاري يقول هنا يقع تعارض بين دليل نفي السبيل وعموم ادله الارث يقول اذا قلنا ان الملكيه القهريه حصلت هذا خلاف دليل نفي السبيل هذا سبيل ولو قلنا ان الملكيه القهريه ما حصلت هذا خلاف ادله الارث فإن الكافر يرث من الكافر صح الكافر لا يرث من المسلم هذا افتهمنا في فتحنا أن الكافر لا يرث من المسلم لكنه يرث من الكافر فهذا خلاف أدلة الإرث وقع التعارض بين عموم أدلة الإرث من ناحيه وبين آيتنا في من ناحيه اخرى والمرجع هكذا جرى على قلم الشيخ رحمه الله أنه المرجع يمكن أن يكون استصحاب بقاء رقية هذا العقد شككنا أنه هذا آياتنا نفي السبيل هي المحكمة وبالتالي هذا خرج عن انعتق او انه عموم الارث محكم فهذا صار مملوكا قهرا وليس اختيارا للكافر شككنا ان استصحب بقاء الرقيه هذا كلام ورد على لسان الشيخ رحمه الله تعالى عليه وللمحقق النائمي كلام مفصل حصل ما ورد في منية الطالب عند أكوهم كتاب البيع ذاك أنا ما راجعته ما طلعته ما أدري أنا كيشكين لكن هذا للشيخ الخنصاري منية الطالب له تعليق مفصل على هذا الكلام أظن أن الأولى ان اجله الى غد حتى نبحث بتفصيل انت طالعوا من الطالب وطالعوا ايضا كتاب الكتاب الاخر الذي انا ما طالعته كتاب كتاب المك... المكاسب التعليق على المكاسب تجد تعبير اخر غير من الطالب هل طالعوا سمية تتاكرين هذا من الطالب أن ذاكر الصفحة ذاكر الأخ ما ذاكره الصفحة المجلد الثاني وفق الطبعة الجديدة مع الجماعة المدرسين صفحة مائتين وأربعة وخمسين إلى مائتين وخمسة وخمسين هذا انا ذاكره ذاك الكتاب الاخر ما ابي اسمه كتاب البيع او شيء من هالقبيل للام ولابن ذاكر انا ما طالعته هم هم تستطيعون ان تطالعوه حتى نبحث الموضوع غدا ان شاء الله